حبًا في جماله ورضى بما تختاره وفعل ما تريد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يروى أن شابا وسيما جميلا كان يعيش في قبيلة عظيمة وكان محبوبا بين أهله وعشيرته القبيلة كلها تحبه وكان دائما يصعد إلى إحدى المرتفعات بقرب القرية يجلس هناك يتأمل وفي يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر أغسطس سنة ستمئة وعشرة ميلادية وفي أثناء الليل سمع هذا الشاب صوت يناديه فنظر فإذا هو ملك من الملائكة كبير وعظيم يقول له اقرأ فقال ما أنا بقارئ يعني أنا لا أعرف القراءة والكتابة فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فقال اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، لقد كان هذا الملك هو جبريل عليه السلام، وأما الشاب فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا انطلقت القصة، هنا بدأت الحكاية، بدأ الوحي بالنزول، واستهل القرآن العظيم على قلبك يا نبي، يا رسول الله، يا عيد عمري، ويا فجري. ويا أملِي ويا محبة أعمار وأقتاري الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار لقد تعب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا وعشرين سنة حتى نقل إلينا القرآن كاملا. فلما وصل إلينا القرآن ماذا سنفعل الآن؟ هل سنقرأ الرسالة أم سنهملها تخيل لو أن واحدا من أحبابك الذين يحبونك كثيرا رأك في هموم الدنيا وتعبها فأراد أن يوصل إليك رسالة فيها سر يزيل عنك هذه الهموم ويجلب لك السعادة أيضا. فكتب كتابا عجيبا فيه سر سعادة وكلف أعز انسان عليه ليوصل لك هذه الرسالة. فلما بدأ هذا المبعوث بإيصال الرسالة إليك جن جنون أعدائك فحاولوا أن يمنعوا وصول هذا المبعوث إليك بشتى الطرق. مرة يحاصرونه في شعب بنطال. مرة يطردونه من بلده حاولوا قتله أكثر من مرة وهذا المبعوث مصمم على أن يوصل رسالة حبيبك إليك. لدرجة أن الأعداء حاربوه في معركة بدر، وشجوا رأسه في معركة أحد حتى سال الدم منه، وافترى حتى على زوجته العفيفة، وهو لا يزال مصرا على أن يوصل هذه الرسالة إليك. وبعد كل هذه الأهوال، وبعد كل هذا التعب، فتح مكة ونجح في إيصال هذه الرسالة إليك. اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن وصلت الرسالة وصل القرآن الذي هو رسالة الله إليك فماذا ستفعل بعد أن وصلت الرسالة هل من المعقول أن نهجر هذه الرسالة و نتركها بعد كل هذا التعب الذي تعبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أوصلها إلينا والله لن لنستحي منه هل هذا جزاؤه صلى الله عليه وآله وسلم هل هذه مكافأته القرآن بين أيدينا ونحن نحن نلتهي عنه بمتابعة فلان في التلفاز أو نلتهي مع فلان في الانترنت أو نخرج مع فلان ولا نترك وقتا للقرآن أتدرون أنه صلى الله عليه و وسلم يشتكي منا لله يشتكي يوم القيامة أننا لم نهتم بهذه الرسالة التي أوصلها إلينا نعم إنه سيشتكي إلى الله من الذين هجروا رسالته اقرأ سورة الفرقان وسوف تعرف ماذا أقصد يا الله يا الله ويوم يا لينا لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاء يا حبيبي يا رسول الله بعد كل تعبك هذا نهجر رسالتك الغالية نهجر القرآن فلا نقرأه وإذا قرأناه لا نتدبره ولا نخشع فيه وحتى لو تدبرناه لا نطبق ما فيه بأي وجه نقابلك يوم القيامة يا حبيبي يا رسول الله والله إن هذا الموقف محرج يوم القيامة محرج جدا أخواني أخواتي خلاص هذا الهجر لا بد أن ينتهي يكفي سنبدأ من اليوم علاقة أخرى مع القرآن ربما لا تأخذ من الوقت أكثر من ربع ساعة في اليوم لكن على الأقل حتى لا يشتكي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة وليس هدفي فقط ألا يشتكي من الرسول عليه الصلاة والسلام لا ليس هذا فحسب بل الطموح أن نصل إلى مرحلة يوم القيامة نكون فيها من هؤلاء الذين مدحهم الله فقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وإذا كان ربك قد مدحك يوم القيامة فماذا تريد أكثر من ذلك طيب كيف أصل إلى هذه المرحلة أولا أقرأ القرآن و تحبه لا تقرأ فقط لكي تفعل شيئاً لا بد أن تفعله لا لا بل تحب قراءته تشتاق لهذه القراءة بعض الناس إذا لم يقرأ القرآن كل يوم لا يستحمل يحس بنقص في نفسه إلى أن يقرأ فيرتاح بعد ذلك لا بد أن تحب قراءة كتاب الله كيف أحب قراءته؟ الجواب إذا علمت أن القرآن الذي تقرأه يدافع عنك يوم القيامة ولا يرضى أن تعذب، فسوف تحبه. طبعا ستحبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه والنفوس مفطورة دائما على حب من يدافع عنها ويحميها. القرآن يفعل ذلك. إنه يدافع عنك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القرآن لله ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع له عندها ستقرأ القرآن وأنت تحبه لأنك كل ما قرأته أكثر شفع لك ودافع عنك أكثر وسيزيد حبك للقرآن إذا تأملت أيضا الحسنات التي ستحصل لك منه إذا قرأته كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها هل تستطيع وأنت تقرأ القرآن أن تستشعر الحسنات وهي تتزايد من حولك وكأنك تراها تزيد حسنة حسنة كل حرف من القرآن بعشر حسنات أنا حسب بنفسي سورة الكوثر فإذا فيها تقريبا 500 حسنة الفاتحة فقط تحتوي على أكثر من 1500 حسنة ولك أن تحسب بقية المصحف والله والله لو أن كل حرف كان بعشرة دولارات نقداً لما بقي أحد إلا وبيده مصحف طيب أليست الحسنات أغلى؟ استشعر أنت الحسنات أثناء تلاوة القرآن والله إنه لشعور ضائع يغير طعم قراءتك للقرآن إذا استشعرت الحسنات ولا أدري ربما ربما تصل إلى مرحلة بالتلاوة كأنك ترى جبالا من الحسنات حولك ترى الحسنات مضيئة نورها يوم القيامة سيسعى بين أيدينا وبأيماننا وأنت تقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وتستمر بالقراءة لتجمع أكبر قدر ممكن من الحسنات إلى أن تشتري الجنة يوجد أمر آخر يساعدك على حسن التدبر لكن تابع معي هذا المشهد أولا يا الله يا الله عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل وإذا عرفته اصبحت الرسالة تخصك اكثر وكلما كان المرسل غاليا اكثر كانت الرسالة غالية اكثر فكيف اذا كان المرسل هو الله عز وجل القرآن رسالة الله إليك نعم القرآن رسالة من الله إليك فاستشعر أنه يخاطبك أنت لأن الله سبحانه يحب أن تتأمل ماذا يقول لك في رسالته إليك هو لا يريدك أن تتجاهل معاني هذه الرسالة كما أنك أنت لا تحب أن يتجاهل أحد معنى كلامك تخيل تخيل معي لو أنك مدير وزعت رسالة مكتوبة عممتها على جميع الموظفين ووقع كل موظف على أنه قد استلمها ثم بعد ذلك طلبت أحد الموظفين وسألته هل قرأت رسالتي إليك؟ قال لك نعم فقلت له هل فهمت ماذا أردت منك أن تفعله؟ يقول لا كنت سرحانا طيب هل عرفت ماذا أردت منك أن تتركه يقول لا كنت أفكر في أشياء أخرى ما رأيك بهذا الموظف طبعا سيسقط من عينك طيب نحن نرى بعض الناس يقرأ القرآن ربع ساعة ثم بعد أن ينتهي من القراءة نسأله فنقول له بماذا أمرك الله يقول لا أدري نقول له طيب عن ماذا حذرك الله يقول لا أعرف طيب هل مرت بك قصة أو موعظة يقول ما نذكر كأنها قصة موسى أو قصة عيسى لا آدم لسه متأكدا يا أخي لماذا تقرأ القرآن إذا يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله <تصفيق> استشعر أن القرآن يكلمك أنت نعم تخيل تخيل عند القراءة أن هذا القرآن نزل لأجلك أنت وحدك ولم ينزل لأحد غيرك و الله كان يريد أن يكلمك أنت بهذا الكلام فقط يريدك أنت صدقني إذا فعلت ذلك فلن يكون همك أن تنتهي من الجزء المخصص لهذا اليوم في القراءة لن يكون همك الآن أن تصل إلى آخر السورة بل ستستمتع بكل حرف يمر عليك من القرآن. بل إذا لم تفهم كلمة أنا أعرف أنك ستفتح التفسير بسرعة لكي تتعرف ماذا يريد الله مني ماذا يقصد ربي بهذه الكلمة ما هي الأشياء التي يحبها ربي لكي أفعلها أخ الكريم أخت الكريمة لا تقرأ أن شارد الذهن همك فقط أن تتلفظ بالحروف والكلمات لا بل تأمل المعاني بماذا تفكر غير القرآن؟ لن تجد شيئا ألذ معاني القرآن لكي تفكر فيها اصلا قيل لبعضهم إذا قرأت القرآن هل تحدث نفسك بشيء فقال وهل هناك شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي وعلى هذا فلا يكن همك أن تقرأ أكثر الأهم أن تقرأ أفضل <تصفيق> اقتراحي أن تجعل لك ختمة مقدارها جزء واحد من القرآن في كل يوم بحيث تختم في نهاية شهر واجعل لك ختمة أخرى ولكنها مختلفة إنها ختمة لا تزيد على صفحة واحدة من القرآن في اليوم ولكن صفحة يعني صفحة فيها تأمل أكثر وفيها تدبر أكثر تعيش فيها وتتأمل وتبحر بالمعاني إلى أبعد الحدود في هذه المعجزة الخالدة. يقول أحد الصالحين لي في كل جمعة ختمة وفي كل شهر ختمة وفي كل سنة ختمة ولي ختمة منذ ثلاثين سنة منتهيت منها بعد. باختصار لدينا ثلاث نقاط في هذه الحلقة الأولى قبل أن أقرأ القرآن يجب أن أستشعر أني أحب قراءة القرآن لكثرة ما يعطيني من الأجر والثواب الثانية أن أستشعر أيضا أن القرآن يكلمني أنا الآن يكلمني النقطة الثالثة أن أطبق كل آية تمر علي في القرآن وحتى لو لم أعرف معنى الآية، أفتح تفسيراً ميسرا وأكتشف معناها، إخواني أخواتي. هل نحن نقرأ القرآن كما يحب ربنا؟ أليس من الخسارة أن تكون الساعات الطويلة التي قرأنا فيها كتاب الله لم يكن فيها استطعام للمعاني ولا تطبيق لرسالة الله كما أراد الله؟ يمكنك أن تغير قراءتك للقرآن من اليوم وأن تبدأ قراءة مختلفة تماما من الآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظل وادفع به عنا النقم واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءا ولأبصارنا جلاءا وعن الهموم محصا ومن النار مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله علمتني كيف معك في ثوابك واستغفر.